122. وخلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير 123. يعلم ما في السماوات مَا ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبع الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا, فقالوا أبشر يهدون كفروا وتولوا واستغن الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم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 ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن 119. ويكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب النار خالدين فيها وبئس والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار،, أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع الرسول فان ثلنيتم على رسولنا فإنما على رسولنا الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله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 سَنَ يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ